أحسن السائل الله إليكم وبرك فيكم يقول فيكم وبرك شخص تحصل على عمل وليس لديه مردود مالي غيره ولكن صاحب العمل لا يسمح له بالذهاب إ ل ى الصلاه ليوم ا ل ج م ع ة ب ح ج ة أ ن ه س ي ت أ خ ر عن العمل فهل هذا الشخص آ ث م بتركه ص ل ا ة ا ل ج م ع ة مع العلم أ ن ه لا يوجد مسجد قريب منه أ ي من مكان العمل ولا يسمع ا ل آ ذ ا ن ا ل ج م ع ة لا يشترط لها سماع الاذان كان ا ل ص ح ا ب ة ي أ ت و ن من م س ا ف ة اثني عشر ميلا ليصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده صلى الله وسلم عليه وسلم و ا التي ع ا ل ي العادية العسر والمغرب والعشاء والفجر والله جل وعلا ي قل و ف ت ق و ا الله ما استطعتم إ ذ ا كان هذا الشخص لو لم ي ش ت ر و هذا العمل امات جوعا ولم يجد شيء ولا يستطيع أ ن يقتات ويعيش إ ل ا من هذا العمل بالذات لكن الله يعلم ان يقدر أ و لا ولهذا هذا امر يتعلق فيما بينه وبين الله ت ض ر ب ى ان انسانا لا يستطيع ان يحرج سجين لا يقال لا. لانه ل ن يصل جمعه كذا وكذا اما اذا كان يقدر لو اراد لكن ما حصل بعض النقص المالي عليه ونقول ذلك فلا بد من اداء ا ل ج م ع ة واما اذا كان لا يستطيع ان يعيش الا بهذا العمل بالذات وان تركه مات لا يبقى في هذه ا ل ح ا ل ة عن ن ف ا ف ج م ع ة انما تركها عجزا عنها نعم.